بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات اسروا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات حبك انكم لفي قول مختلف انكم لفي قول مختلفي وافق عنه من فك قتل الخراصون الذين هم في غمره نساهون يسالون ايان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون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 وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل تاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون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 فانقبلت امراته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين وسومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ النَّكِيرَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ وَمَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وفي عاد اذا رسلنا عليهم الريح العقيم ما تذروا من شيء الا جاء ما تذروا من شيء تتعليه الا جعلته كرميم وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين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 اننا لموسعون ولارض فرشنا فنعمل مااهدون ومن كل شيء ان خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففِروا الى الله ففِروا الى الله اني لكم من هنذير مبين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 فتول عنهم فما أنت بمنوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فوين للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون